Eli�� 은 pure днейu derdenif lama stukmal presents fuhrman embark Kristallahu levyet khiömmet mürneler hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee nainhos si athletes hee buts lu Infacorenzen ide restraint y ベ hissi anhsije kereğe hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee heyheit ne i offacagi hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee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 アあナ・バーレスに関する話題について学んだことがありません。 私たちのこと、実はの時 私たちはここにあることを言っていることを言っていることを言っていることを言っていることを言ていることを言っていることを言っていることを言っていることを言ってこてこてこてこてこてこてこてこてこてこてこてこてこてこてこてこてこてこててててててててて ل ا ل ه م أ شاء ر س و الله صلى الله عليه و س ل ب ط ل ع ت الله ورسوله ما ص ر ق شيئا ً كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ت لا به و أ ت لاه كما فعل فقال له رسول الله ايلى الى معصيه له البرائح يزورها فما كان يفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي ذو عبد الهيث ا و م ا ل ك ه بن ع ث ن ر ض و الله عنه فلما فاقتلنا ب ك واشتد بك ل م ل ا فقال يا مؤيد بما ك ا ت ي من ص ى الله لرسوله خير من لاهلنا قال والله ع لا ل تبكي لحراس النبي صلى الله عليه واله وسلم فانها بخبر الله يمكنون و ل ي ن لتطلع خبر ا ل س م ي ء عن الارض فهي تقوم على تفادي هذه السماء اقرب ارضك وامشك ما بعدها م ل ش ك كما يحوي الغي يجدد ويقنع ويغوي أ م ا الان هل الامر ا ل ص ح ي ر من أ خ ط أ ا يكسر في ب ط ي ه ومن هو ى يكسر في غي ويحترم نار اليه ج ل التغيران ل ب ط ي ه لا يوجد منك وحد نصدع من ل ونحن نملك للموته صلى ع الله عليه و ا ل ق الكتنة م و ا ل ى اللهم و ا ل ل م في عمر ل البقيه نسلوها ل فتنه فتنه حتى اصل المال ل م ن كان ا ل م ه انتهت في عصر أ ص ب ح ا ل ك ع ي ى واصبح للمكتبين فرصه ولا يستطيع احد ان يرسل عيناه الفرقه والعلم فلا ينبغي لاهل الجلال ان ي ت ق ك و ا هذا حتى معرفوه الناس حتى يستطيعوا ل ض ب ط على هذه ا ل س ت ع ب ي ن و ل ا خ ر ى إ ن لم يكن عندك شخص هادئ من هذا القرار فانك تستطيع في الهاء ا ل ا ي ح ت م ن ع ا ل ص م ر وتسقط في خ ب ا ق المستحيل الذين لين ض ل م و ا ط ن للناس وسارع من يكتب ي ل ي ه م شخصا فاذا ل ط اخذت ل كمرار النبي ل ا ل مطلط عند الأرض ى الله ا فأصدق عليه و اله و سلم فهو مر بن اخيه ل هو الزمر ارتفع من الارض الى السماء لتوجه الارض في رواه البخاري وكفلت على عقبها من اول مره、وقت. وكما ذكرنا في معركه م لما قالوا قولي ان يجري صلى ا ل ع ل و ا ل وسلم طاعه جميعا طاعه جميعا ولذلك قال ابو بكر وعمر لم اكن تملكون يتوقع ك ر ب د الله ن على أ ع ص ا ب ه في هذه ا ل آ ي ة ولو لم يكن الا و ف و ل ه م صحيح الرسل اخذوا الناس ر لو قل ان طلبتم على اعصائكم ا ن قل ان طلبتم على اعصائكم عجيب جدا هل يكفي امر واثق يقول هدي مراد بهذا الامر أ م ا ه ن ا ء شيء تصرف امتلاك عن عقلك شيء عقيم و ن هنا مصرف النبي صلى الله عليه وسلم ي ل ق ي الناس على عقائدهم فهذه م ر ج ع ا من ا ل ص و ب ه عليهم ان ينصتمون بكل صفنا لذلك ت منهم ي ت ع م ك و ن لكل أ م ر فيها ا ل ولعل ليس يخطرون ينصرون لم يتعمقوا هذه الحياه ب ا ل ص م ر لم يتعمقوها كابتدت ا ل أ ر ض بكامل ن ه ا ه ع ل م ق ه النبي صلى الله عليه واله وسلم وان لم ف ي ه ا ايمانهم ل ي ك فيمن رحيم شيء حديث 私の意味はあなたの話を聞いていると言っていました。 ولقد ََ أ َ ن ا يا لقاء َ نفسه ساحقا صلى ا ل ص َّ ل ي ه وسلم ه َ ذ ا ا ل ّ ش ِ ي ه من جنود هكذا ذو الروح اذا ذهب بطائف فاعبدونك يستجدون َْ ا للمبدعين عن طائف وما َ بينه من ع ن ِ ا ل ل َ فليحكم عن ط ا ئ م ه الكذبون و َ ا ْ ا َ ع ط ا ه َ ل ُ ظهورهم ف ا ر ت و ا ل ح ي ا ه ا ل ا س ل ا م ي ة ب س ب ي ا د ه ا و ض ا ر ت كل دوره و ط ل ر ت كل بلد الى باب الله تعالى س ا ر ي خ البشري المصري تاريخ الحسين والسفر وقد صرفوا التفسير هم أ ج ل الناس مع نبي الله صلى الله عليه واله وسلم إ ن ص ر ف و ا على عقلهم 言うてるよ。 وهم لان ا ل ا ع و ن ك ذ ب و ا بامر الله ت ع و ل ى يراه لماذا ت ف ع ق ب و ر ك لماذا ل أ ن ه لا يجوز ان يسعوا سر على أ ف و ا ه ه م ا ل ح م ا ل ة الشديده اليه ا ل ث م ا ن ي ا ت يوما كانوا ي ي ح س و ر ة بحلاوه القوه ل ا ه يوم القيامه يتزوجون سبيل الله من سلام يطغى الى الجاهليه في حماه ابن الخالقان ويجدون هذا فهم ا ك ف و ا ئ د اما الان فانظر انتهت امامك وضعت حلاوه القوه لله اخبرك اثيرا سبيليه اخذ الوضع العشرين وضع المؤلم ارتاح على ا ل جراح وارتاح على كل صبيح ومعاني الهدى والعلماء ا والدعاء هل لا يقولون لربهم ولا عندما يسالون عما امنه وهم تسلخ واله في دينهم يعمهون لم يرتبطوا الشرك الا ا ل ص ا ب ه 私たちの経験を知らずに、私たちの経験を知らずに、私たちの経験を知らずに、私のを知らずに、私ののののののののののののののの يكمن المسيطره الثالثه الاساسي اسيطر الكفر من م ر و ه ا الاغانيه استئصال الفئه المسيطره المؤمنه اخرجه البشر استئصال الظروف العاليه التي حرمت هذا ا ل ر ع في ن ض و ح ه ا وقبولها لغايه حلاوه حلوه م ا ر النبي صلى الله عليه و س ل وعندئذ لما صاروا ا ل ق و ا د ر الممتازه يضعون ا ل س ك ا ه ويقولون حيا لله حتى ل يقولها ا ن ح م ر ولما ل ن ا س يدعى تحيه لمن ب ا ر ه صار عمر يا أ ب ا الظهر لم ا ح م ه م ا ذ ا تشترى أ م ا علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ت ا م ب م ي ن ف الملك ويرضى له كاف من الزكاه ولكن لا ينفع ولا يراه ونظرا ن ت ا ي ه م ع ه ع ظ ي ه حديث امر سلسله رب اعظم فقير شربت القلوب و ا و ر ت و أ ط ب ق عليها الى يوم القيامه ولا تثبت لا تحتكفها على رمز ا فيها ل أ ن هذا ليس فقها قديما وليس حدثا ق ح ي م ا خطا فهو حدث خليل والله ا ن ل م ذليل و فقع فيه الناس عده ب ل ي ل ه ولكن لا غرض لها ليس لها اذان يقفون يعيد هذا الشرع الى منزلته والى رسله ما هو حكام فاعطيناه وفقلنا حقوقهم ودفعوا الاداره في روحهم ما وجدنا ا ل ى كسالى ه فاعطيهم الله وهو خيوله ل ذ ا الساعه الباطن وعرفت ومخاخره سقطه مسلمون الى اول مره اخرى ا ل م ر ل و ن لسلام المسلمون والمساهمون عظيم الاسلام المساوم ما علمنا الاسلام م س ل م و ب د ا اننا ل ت يكترون ا ل ر ا ء ه وتفرقون إ ل ي ه و ا ت ص ر ف و ن ارايتم ان تستشير احلامك كلها خوفا من الليل ولذلك لما كان لم يحس على اعصابه مكانني فصل الصفات يوم الجمعه مفتح ونذير ل امر اعصاب لا يحس برب الفتنه الا مثل وانا وحتى وريا ومن عالمتها وعادتيكا ان الذين اغلقوا ح ي ا ة ه م على السمع و ت ق ة ف دون الحركه لا يحسون بعضهم الفتنه ولا تتضرعا فاذا عفوا شانهم ويلعب في دون الله وقرؤوا في جهه اخ السيول الى منابر ا سعيد وان ت ت غ ل ب و なのてるのは、私たちているのは、私たの思いを聞いているのは、私たちの思ているのいを聞いているは、私たちの思いを聞いて لا بد للاسلام من الله ولا بد للمواقف من الله ان عواطف لا يقوم ولا ه يمكن خارقنا ما تكلم في هذه الخطبه وخرج عثمان أ س ت ى كانوا يخطئون او يقربون ولا يتكلم ولا افتتن عنه حبثنا كان الف ل م ن ا ل بيت جانب عليهم جميعا ً سيد ايها ط قدسوا الروحاً قال يا الناس من كان يعبد محمدا ً فان محمدا ً ص ل ي ن ا ً ومن كان يعبد الله فان الله حي لا ي م و ت ا س ت ق ر ه ا ان صلى الله ليقلناك عيشا ً و و ك ن ا و إ ل ذ ي تعرضوا عنك من دون الله تعالى الذين يعبدون الهل في وقته واذا اغتاب ع ر ب ه معك منا ان تصبر الى ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقد اعمل صبرا و إ ل ذ ي تعرضوا عنك واما لا تعني سالك معهم البصر ما قد اجاهدك يا ر س و ن الله فقد يعبدون عددا لو اقلت هذه ا ل أ ج و ا ء في التغير الوحيد ا اعلمت فلا مدد خطرا ل ا ي و ب ع ب ا ل ص ر ا ل م يجد مذاكرهم من كان يعبد عيسى فان عيسى راهو ا ل ن ا ومن يعبد الله فان الله حي لن يردوك لو شكد لهم هذه السابقه وظلوا فينا ق ر ض ا من الزمان كاليروس يعبدون عيسى انظروا الامه رفضت في كلمه رافضه من رجل يا عيسى ابن موسى اانا توحى اليك و تنسى بدودي و بنبيي الهي من دون أ الله اشاره من ا ل م ا م ن عيسى حتى ق ر ا ن سبحانه يكون قلوبكم فتعرفونك تعلم ربي نفسي ولا اعظم ا نفسي إ ن ك انت علاقه مني ما قلت له إكيه الا لما أ ت ع ر ف تسوي اليك ل ه ر ب و ر انا ع ب ي ز ت الله ربي وربكم ص و ل ه وصفه ا ل أ م ه ل ل ي و م لقد اخلص شيخ ر ح ي ه الله ت ع ا ل ورضى الله عنه الخيبه الثانيه من هما ثانيه سيد الهوى ا ل ع ر الذي هو في مصيره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ب د ع ر ت ي ولعله جاهزا على الامه كما ا ف ي ل كلامه ل ذ ل لما دخل النبي الله او كفر بوبروس رضي الله تعالى عنه الشريه الذين قالت كرست قبله فوجد فيه حقوق فمزق ثروته ووقعه في شحور الغار وما دخل الا شحن واحد فرفع الشعبه عليه قال ذلك فدخل صلى الله عليه واله وسلم وغيرك وشب مسلم فلما اصبح راه النبي الكريم قال اين قولك يا ابا بكر قال جعلت كذا وكذا وكذا فرفع الله عنهما لما علمت يابا هو قال وقتي اجعله في مركبتي في الجنه ارحم الله اليك ان تتلى الله ضرب اهل سلم رحلت الذي بكر ح ص ل ه اضعف ا ل ن ي ا ب ز و ا ر ي في النفس ويعقبه من خ ل ا ف ة رجل يعلم الصراحه عليه صدق شافع بينه وبين عمر وهو عمر الذي ي ت ا م ن ا له ب ع ق ه الذي ما ف د ي التاريخ ي ق و إ ن د عدالته ولكنه على الصدق بكتبك فلعتهم ل ي ا ن ي الشعر وفي قصر ابي ل بكر وهو الذي ا ل يبني ا م ش ع ر وفي قصر ابي بكر واخذوا يكبرون عمر وابنه يارب فنفوس يا ابن اليمين ما يوم من ابي بكر بعمر ابيك يقصر يا ابن اليمين ن ع بعمر وقفه في التزكير والتنير مراه النبي صلى الله عليه وسلم تتلف من ك ا خطاها م عمر كان ت نبينا محتليا بهذه الخلافه في غ ذ ر ابناء رجع لما ر م ى النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوما وجدوا له وليله بصوت صدري ومر على عمر صلاه ا ل و ل ا د هم في ا ل ص ل ا ة فقال يا صلاه من وقت عليك وانت ص ف ي الصوت قال يا يبي الله من ي سبيل المثال لقد سمع من زيدك على منزلي شرف زوجني رقيق قال أ ح م د يا رسول الله حتى اصله ا ل خ ر ا ر ا ووفعي له المكان أ ل ح م د ل ه ر ا ع ا ل م ي ن صدق ب ي الرجالتين الشاسع صدق شاسع عمر في مقابر المجاهلات يناهي ن ف س ه وحصرها و ع ل ى قيام في مقام المجاهلات اما الصدق في مقابر الشهادات د ر ج ا عاليه صدق شاسع البيتزا ولما حكى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عن الصدقه جاء الله بكل ملك وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم قال م ه ذ ا اعطيت لاشاره قال اعطيت رسولا حيث و ل ي ء الصديق بكل ماله ماذا ا ع ط ي لهم قال اعطيت لهم الله ورسولا وكن ش ه ي ْ جدا ساله َُ ا ن ط َ ق َ ه ل َ حرصت َ اليه َْ ك َ أ ب ل س ا ن َ فان َ النبي ََّ ة ِ في صدرك َ ة ترجعه فلسنا َ في ذلك ا ل ْ م ه الان ن ؤ ا ن َ ا ل ْ م ش ا ِ د ِ ي ن ََ و َ ل ا انظر يا ساندوس لافضل اطفال اكون ش غ ل َ ان احل عقدك ان اكون اول ما احل عقد عقدها النبي صلى الله عليه واله وسلم وشكرا عقدك عقدها النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى الواقع كم رده حلتموها عباد الله كم ونرون ان ل يستيقوا ع ع ن ا ق ه م و ق ر ج و ا ب ي الصلاه وما اهلكهم من الثلج نعم نعم ابو جلد ان احب عبد عقائد النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يحسن حتى تقع كاس التي على الصلاه خ حقا فانفرع صلاته على ر ج ك لو شاهده الرحمه الى الله قال الثالث وحنان قال نفسي هذا ا ل أ م ي ر و أ ك ث ر الاكتمال فيه ص ا ل يا ابا ا ل ص ص ا ر ى ا ب ن ي أ م ي ر عما رحب الله ورسوله التقى في بلاد العمى ه م ك لم يقل ل د ي جلس للرجل ي ر ا رحيما ويشره إ صنعا به اله الاسلام عظيم حتى تعلم ان الذين يصنعون عن منهجات السنه والجماعه يخرجون بها الله وجهه ولكنهم لا يكونوا مخلصين فهم لا يعرفون مصلحه الامه لولا انهم يخالفوا هذه المصالح ولم يعانوا من اجلها لم يصدقوا في سبيلها بشيء ファンは一つのことです。 ك م القطع عن ق ب م نبيك ا ل صلى الله عليه وسلم وفقدنا ذوق العرش مصدر جدا واقع القطع ا ل ا س ع ا م ي ه العلميه ا لذلك نحن في ذلك ن ف ت ل ف عن هناك كله قائدت علما ان هناك من ثمر الثروه في النهايه 私はあなたの名前を知っているのはあなたの名前を知っている。 قال بعيني ا الله لا ينظر اليك حتى تفعله ن الله ل ينظر المختار كم من المختارين في ع ص ر ن ا ا ذ ما يتجذبون ولا ت ذ ل و ن كم المختارين الذين ي ن س و ن في ا ض ة الله والله مرحب عنهم لا ينظر اليهم بقيه لا يقبل ذكي فقال ع ت ولقد بطلت به وقف موتنا يسجدون طلع الامه راى النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يعوذ بالسخيفه ثم لما اكلوا النبي صلى الله عليه واله وسلم وكفلوه على قول خاطر ل تكمل فيه الخطوه الشريره لعلامه الله َّ و ح د ا لا شريك له و ا ل ى الله ا ل ي ه وسلم وصلى الله على سيدنا ل محمد النبي الامي قلنا جاءوا ب ا ل ل ي كم ذكر ر ا ا ل ل ه يدركون الجنه و غ ر ه ف ق ت ر ح منه ي ف ي و س ن النبي ص الله ع ل ي واله وسلم وهو كان قد قال يوم ا ء عبد بن عبد الطيب يا عم سلك من مطر الا عن ربي سلك الله مطرا موقف صديق وصف التي ليس ا يفعله ناصح عديد من يوصل فقرا ما انه هي بالمثلث اي ي ع ق و ن ه فرضى الله عنه ل وسلم وسمعوا صوتا لا توصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ك ي ا ب ه لابد الحلول لا تشرعوا فلما اخافوا من لومته أخذ ا ل خ ن والصبر ن ق و ل ا ل ن ا س واحمده ش ط ا ن مولاه وقولا ركاح الامطار الذي اقسم ع ل ي ه أ ان ل و خصم لرسول الله ليالف وانت بدعوت رجل الامطار واقسم ع ل ي ه <تصفيق> 沿ってんすけども沿ってんすけども沿ってんてんすってすけども沿ってんすけどすす وضعته مده قويه كما ذكرنا ولكن غير رغم انك في اي يوم اي يوم السيف لم يكن تمتا ولكنها وقفت مكان يدها صدق الله عز وجل فجمعت من وجبت وصدق وخمس وجلت اضعف و ه م في سبيل الله صدقا يا ابا امير المؤمنين 私たちのお墓参りのお墓参りのお墓のお墓参りのお墓参のお墓参りのお墓参りののお墓参りのお墓参りのお墓参のお墓参りのお墓参りいお墓参りのお墓参りのおのお墓参りのお墓参りのお墓参りのお墓参りのおのお墓参りのお墓参りのお墓参りのおののの كانوا يصنعون قطوا ل ن طريق اهل م ك ة و أ م ا اهل ا ل م د ي ن ة فيجعلونه مستويا فارسل لهما ا ل ث ن ي ن وقال اعداء صدورنا بمحارب الله قالوا ان يختار الله م ن الدين صلى الله عليه وسلم الامن بالحلف ان هبحت الدين والله جعل لك ارض ميلا مساء مساء فجاء في مكان الطفل عالم ا ل أ م ه بعد ن ي ه صلى الله ع ل ي واله وسلم فرغم انه كان قيد الولايه لم يكن من مخير ولكنه رضى غيره ولكنه جوابا مريع اثما يسكت عندما كان الاسمنت فيوسف يسكت بالسن لم يكن و عند غيره العلم الذي كان معه سعد ك ا ل ج ن ي واعياره لم يفزعه غيره اين ي ج ز ع ه صلى الله عليه واله وسلم قال سمعته صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. يقول الانبياء و ي س لهم الخير من الصوم كم من الصقايا وكم من الرواه شهد هذا الخير وشهد لله ولكن الله عند من من جانب ا ل س وكذلك ما جاءه باطنه وجاءه من يهاجم و يريد جراح النبي صلى الله عليه و ا ل م فخيل عليه عن تقيه الايمان ومن يهاجم طول العلم والسنه لم يعرفوا هذا الحديث نعم فلا خيل التي فيها جهاز وجراح عند الابتلاء رضي الله تعالى ع ن و وقال يا ف ا ط م ة أ م ا كانت ي ب ي ك وهو يقول نحن معاشر ا ل ا ن ب ي ا لا نذوره ماذا ركابك رفض وهي ف ا ط م ة وهو عليك والعباس انظروا من بلاد المهر و خ ن ا ت ي ر ه م ن د م ا وقفوا عن جهاتهم ج ز ئ ي ة وحده و ت ق ي ا ه ونفخوا سكوكه و ا ط ا ع و ا ه فقد لهم حقهم لقد ناق الصديق و ا م ع الى ل ا ل ف كان في ا م و ا ل ت ل والنفط بعد غسل هذه ا ل ا ل ف ل اللحم ا ل م ن ع ياكل جندي والرجل س ا ن ت ه ا ل ل غ ي اما علم ن يلقى نصيب هو لم يمكن ولم يمكن ان كلام الشرع جد عميم بلسان عالم ولذلك معرفه شرع ا ل ل تستطيع ان تمسك و هؤلاء تجاره هل لان ذلك ان المعنى الشرعي ت ع ا ل ج يعمل فوزعه ا خ و ا ت ه م نعم لانه واجه في الممسكين كهذا لا يستطيع م ن ه م ي ن ز ر ه م على أ صوتهم وفي نجعه النخيل خرج قمير ل ه بن عبد الله وكان ينزيه ر ا ل ه ع ظ ي ل ه او عسلاه ل على قراءه ابن اللعب ه في اسم بن عبد الله رجل ي س و ا ل س ي ه ن ا وقال احفظني انيس استمعت صلاه الفرس في الليله فقال ر ج ن الذين يوفون يوحى اليساري الجن واليهم وكان حجام النعام وسال حجام العظيمون ا س ن ا وغيرهم من اجله ا ل ص ح ا ب خ ا ل ت م في ع ي د ا ل ا ا ي ر س و ن الهاشله ويزينون الحدود واليمن معروف كانت ي ا ي في ا ل م ر س و ا س د م ا ن ما اكل فتنه الى عمله ا في ا ل ي م ه فيها لذهبت الى السجن او الى ب ا د ه فاخبره بخطيئه فاسلم ب ا د ا ن وقوانه ي و م ر في اليمن ابن ب ا د ا ن وما عودت عنه ف ي ر و د الليبري خارج الاكبر عن سيره ا ل ط ب ي ع ي وعاد في وعرفت الارض كثافه غرق زمان وهرق فريق السعيد ا ل م ع ا ص وذهب موسى ا ل ت ع ا ل ي ي ن ف و ض ا يغرق قبل الشيطان ي م س و ي س ت ك ح ليس ف ي أ س ت س ب ب لوط م ض ي ن ا ه ولكن كان الله له في المقام وهي م ق س م ه قدمها الله لخلاف حياتي الوقت اي كن على اعمالهم ولا ف تحصى ل ي ئ ا فان الله ناصره وكان معه ي ل ي د الشيخ طلب في يونان ياخذه الى نار ق ب ل ت الى جلسه ولكونه م ر ا ب ه وكافر مرضا جميلا تزوجها ّ ويحب منها وهي مع حبيب الله عليه وكانت عينا ا للمسلمين عليه وكان ت إبن ع م ابن سيروه عمك سيرد الليل د به وكان يزورها فرجفه منك عندها قال انا لا تعقل هنا وضعفه في غزه فوزن المرء والصرفه قلنا والله انسان فرقه فضرقه من ي ك ه والوالد فضرقه فقال لك هي لا ترضى شيئا ولكن تصنع طمعا حتى يحمد من يده فكان عرفت او اجد ما تضامن واقنعا به قال لك اننا لقد اكثر ل ن رجلات او لا نصنع به قال انه الشديد الذي يدرك الشيطان وهو في حرب ا المدينه كيف تقتلون ولكني ساعطى لكم سراجا وثريجا وعلمت اوعى لها في نظام النبي م الكبار الحجاره فوظفت او مكان ل النبي حتى يصفونه ل دون الموت وضعت السراج ووضعت السيف وعلمته البناء م فجاء به وعصى وهذا المتمثل وقال إ ِ ن سيروت سيروت السيلني ُ يريد قتلك ََ قال َ تعالى َ من ذلك انك تقتلني ق ن ب ر ه الفتنه وهذا ما تسمعونه في الطلاب الصوفي اليهود ان الذي يعرفونه من هذانيه الناس الشيطان الوحيد مثلا فرست وان رسوله وانا فكرك عن الليل تفوتون على اطلاب الصوفي يقولون اخبر رجاله انك جاءت سلطانه قال كيف اصطفك وانت صدري فانك ا ع ل ى ا ل من قوتك لا اباك لما تاذي يصطفك من نيتك ان تخطف لن يستطيع الناس هذا البصر يعني فلا تمنع النصيب عن ا نقوته تعبد لك ص ع ر ه كاذبك ولكن انا ا ت أ ب د ا ً عن ربي من ممكن فان لي حظك وما ه ن ه تفلت منك فقط الدنيا و ا ف ر ه عند ن ل ك البيت معه يعني ت ن ل ت منك الدنيا ونافره ولكن ليعلم أ ن ه ا ي ك ف ك ولكن ا ل ل ه يراه وهي سمعت حتى جنى البيت فقطعوا قبره ودخلوا ع ل ي ه وكان خير ا ل س ا ه من زيد دايره مع الحرب داكن في يوم ا ن ا م ا م ا ر ب دائره ف روحه ودخل عيناه وهو الذي يخطئ في لوحه ا ل أ ك ر ا م ياخذ اغرب وقعته في جسده ماذا يصنع هذا ا ل ر ج و د الثمين رجل أ لا يستطيع ه الا على الصدمه الا زين كما انما قالت ف أ ق ب ض ت على روحي ووضعها ركبتين في ب ط ر ك و خ ا ل ت ه وكال علمك ق و ت له بن سحابه خيري قال له طارق عده بن ابن حسين اطعته ا ل ش ف ط ا ن ولا اسمع رقيقه ولكن الشيطان ه ي و ل د س تفقد معه حتى يبتعد الناس ويبتعد عقيلا علم عقيلا علم فسلمت بذلك كيف سقطت سيطرت لا امر معك الى معك قل لك يا ابي جمعت عائلت انه ما كان لي بك في نومي فغضبت عليه وامسكت ابنه عمي شمعه وجبلته على ليله وطرحته الناس واضربوه بالطيور ثم مالك و د ع ا لله يسمع عظيم قضبهم في يوم واقامت نعم فارت عليكم انها سيطره لا يخف عند ذلك إ ل ا لك رجل فاكرم الرجل حسبناها حتى مطرنا على ذلك فلا ترى لا تستيطرون فالطاح ص صيحه لا سمعن من الا أ ب د ا ً فقام الرجل ودخلوا ما هنا ق ا ل ق د مرر النبي ي ي و ح ن اليك ذ للنوم ي فرجع الحمل جاءت الكلام من ع ر ا ض الوقت ا ن ع ر الينا انظروا ا ل س ر ي ة العلم اذا قام بالعقيده فاتقوا و ا و ض ا الحكم على د ي الله تعالى、ده. يمكن ا ل ب ط و ل ه اعمالها و ي خ ك ا ل أ ص ا ر قصصا لا ي ن ك و ه ابنه ولا أ م ن ا ل ت ر ي ف بوابه و ق ل د ه وكتب ل قائلا لتكون عصرهم لهم لمن لا تهدا لهم عين ولا ت ق ر م ولا ت ق ر ر لهم ج ئ حتى يذوبوا ف ان الله واحد على منصبه اما منصب الباطل فامن المعرض يقول الله تعالى عده سنين اما النصب اين الشباب هل هناك كذلك ليس والله كذلك و ر ب ع ه ايام م ا ق كنت اهليه هي ب ي ل ي ت على فحصتها المفعول وهي تحكمه استقامها الله ي ا ل ي ب فوارث الامر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ن وهو لم يمس النهر مما شكاؤنا بما اصبح المكفين ومع ذلك مع خمس سنه مع من كيد مكفاه ومع ذ ل ا تشكر كانه ماذا حدث له وماذا حدث فيه مع نوع الشمس راضه يا رباه ولكني استحق الله واعيكم وقلوبكم ر ان تعد ا ل م ش ج ل ه واعترف الله لان ما ر ع ج ب ك م ليمه وكيف ت ر ط و ل على هؤلاء ما عقى على كل قريبه فنحن في هذه العقول ا ل ن ا ح ي ة والى قلوب الفاخره ولهذا د ل ا ل ك والحمد لله رب العالمين